أولم يروا أَنَّا خَلَقْنَا வ யோ நில وَبَنَ لَّهُم مِّنَّا رَكُوبٌ وَمِنَّا قُدُورٌ وَنَغُ زيها منا في الوشيب اpena ysku wa tanqū لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُفْعَلُ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ وَهُمْ لَهُ ஜம்ச أَوَلَمْ يَرَنِ الْإِنسَانُ وَنَّخْلَوْنَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُّقْصٍ فَإِذَا غَوْا خَصِمٌ